وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله إن الله عز وجل لم يجعل لأحد وراء المصطفى صلى الله عليه وسلم ما جعله لنبيه من منصب الشرف والقيادة والأسوة والقدوة فهو المثل الأعلى والقدوة الأسمى لكل مسلم يقول الحق سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فإذا علم هذا أيها الاحبه لزمنا حقيقة أن نتبع خطاه صلى الله عليه وسلم وأن نسير على نهجه وأن يشتد شوقنا عرفت ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الهدي في شهر رمضان وفي غيره من الشهور. الإنسان عليه أن يبحث ويقرأ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر العظيم ليعمل بهديه صلى الله عليه وسلم وليقتفي أثره. ولقد بين لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فضل الصوم فقال كما جاء في صحيح البخاري واستمعوا أيها الأحبة قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة جنة أي وقاية وقاية الصيام وقاية وقاية من الوقوع في المعاصي في الدنيا ووقاية في الآخرة من ولوج النار والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم استمعوا أيها المسلمون إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب لا يتخاصم لا يتشاجر لا يصرخ لا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل اني مرء صائم هكذا يتعامل مع هؤلاء الجهال اذا سابه شخص شتمه فليقل اني مرء صائم ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك خلوف فم الصائم الرائحة الكريهة التي تخرج من فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لماذا؟ لأنها ناتجة عن عبادة ناتجة عن عبادة وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه أي فرح بجزائه وثوابه يوم القيامه وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بربه عز وجل وأعظمهم قياما بحقه سبحانه وتعالى فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك كان يقوم من الليل حتى تتفطر وتنتفخ قدماه خوفا وخشية من ربه عز وجل فتعال بنا أيها الأحبة نتوقف أو نتفقد بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم سائلين المولى عز وجل أن يرزقنا اتباعه صلى الله عليه وسلم وحبه ومصاحبته في الجنة فمن أبرز ما اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم وهذه تعاليم ربانية ها رمضان قد أقبل علينا فلنعمل بهذه التعاليم الربانيه كان من أبرز ما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم وجبه السحور ايها الأحبة نعم حتى انه قال تسحروا فان في السحور بركه لماذا لانه يقوي على الصيام وترافقه البركه تسحروا فان في السحور بركه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور اكله بركه فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعه ماء ولو أن يشرب شربة ماء لا تدعوه فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وبيّن لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه إذا نسي الصائم فأكل أو شرب فلا إثم عليه وليس كما يقول بعضهم لزمه القضاء لزمه أن يقضي ذلك اليوم هذا ليس بصحيح لا إثم عليه وليكمل صيامه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فإنما أطعمه الله وسقاه وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أيضا أن البركة أن الخير يكمن في تعجيل الفطور. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما أكجل الفطر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أفطر على رطب. هذا لمن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر بالرطب أو على تمر أو على ماء. وما هو الفرق بين الرطب والتمر؟ الرطب هو تمر ولكنه تمر لين ليس بيابس بخلاف التمر التمر يكون يابسا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر بالرطب فاذا لم يجد افطر بماذا بالتمر فاذا لم يجد افطر بالماء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال ذهب الضما وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وكان صلى الله عليه وسلم وهذه نقطة مهمة كان صلى الله عليه وسلم طعامه قليلا متواضعا حتى قال الصحابي رضوان الله عليه اوتي النبي في رمضان بعشائه فرأني أكف عنه من قلته من قلة هذا الطعام en we nudrik Ayyu al Ahidba and Israf Ladi in Nas Hadal min had sallallahu alayhi wa sallam Lam Yakun min had Nabiy sallallahu alayhi wa sallam hadihil Mawaid Al Mahbufa Bianwa Taham Wa Sharab Min Raga'if هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل كان صلى الله عليه وسلم يكتفي بالشيء القليل دفعا لحاجته سدا لجوعه فليتأسى الإنسان بنبيه صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم وها أنا أكرر أن هذه النقطة مهمة كان صلى الله عليه وسلم يحرس في هذا الشهر على قراءة القرآن ومدارسته كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرناكم سابقا يلقى في هذا الشهر جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن ولم يكن صلى الله عليه وسلم تاليا لكتاب الله بلسانه فحسب كما يفعل البعض البعض يقرأ القرآن من بدايته إلى منتهى إلى نهايته ولكنه لم يفقه شيئا مما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تالي للقرآن بلسان فحسب، بل كان القرآن ينعكس على أخلاقه صلى الله عليه وسلم ولذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي عليه السلام ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن فكان صلى الله عليه وسلم لا يترك امرا من أوامر القرآن إلا عمل به ولا نهيا من نواهيه إلا انتهى عنه فكان صلى الله عليه وسلم وكأنه قرآن يمشي على الأرض يمشي بين الناس أيها الأحبة هذا الشهر هو شهر القرآن فلنجعل لأنفسنا مجلسا نجتمع فيه فنتدارس كتاب الله عز وجل ونقرأ في كتاب الله ونفسر آيات الله عز وجل وأنا لا ادعوكم إلى هذا الأمر في شهر رمضان فحسب بل في سائر الأيام وكان صلى الله عليه وسلم جوادا كريما طيلة حياته ولكنه كان أكثر جودا وعطاء وسخاء في شهر رمضان حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة الريح المرسلة تأتي بسرعة النبي صلى الله عليه وسلم كان أسرع بالجود وبالإنفاق في سبيل الله من الريح المرسلة التي أرسلها الله عز وجل فكان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا ولا يمنع محتاجا مستجيبا في ذلك لقول ربه تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فكان صلى الله عليه وسلم قمة في العطاء وقمة في البذل وقمة في السخاء حتى الثياب التي كانت عليه إذا سئل إياها اعطاها صلى الله عليه وسلم فمن كان حقا يرجو الله واليوم الآخر فليتشبت بهدي محمد صلى الله عليه وسلم لأن خير الهدي هدي محمد أقول قولي هذا واستغفر الله هدي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يأكل وأن يشرب إلى طلوع الفجر وأما ما يفعله البعض من الإمساك عن الطعام قبل أذان الفجر بمقدار عشرين دقيقة بعض الأحيان أو حتى دقيقة هذا ما أنزل الله به من سلطان وهو خلاف الشرع ايها الاحبه ولقد جاءت النصوص تدل على أن الإمساك يكون عند الفجر فقد قال الحق سبحانه وتعالى وهو نص واضح صريح محكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم هو المؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة أن تأكل وأن تشرب حتى يؤذن المؤذن ويقول الراوي كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يرى فكان لا يؤذن لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت حتى إذا راى الناس ضوء الفجر قالوا له أصبحت أصبحت اذن ولا يجوز لأحد هأنا أقول لا يجوز لأحد أن يترك قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول رجل من الرجال هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى ومع النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وأنت تمسك عن الأكل قبل الفجر بنصف ساعة وتقول لأن فلان قال أو لأن فلان زعم يضرب بقول هذا الشخص عرض الحائط لا قيمة له النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وفي تأخير السحور أيها الأحبة خير وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأعملوا على تحقيق هذه السنة المطهرة واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوم إلى صلاتكم ورحمكم الله